ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقفق ولا تدخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيرٌ قَالُوا يَا شُعِيبُ أَفَرَوَاتُكَ تَيْنُرُ كَأَنَّتْءُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوَا نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءَ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَائِتُمُ إِن كُنْتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَرَجَقَنِي مِنْهُ هِزْقًا حَسَنًا وَمَا أريد أن خالفكم إلى ما أنهيكم عنه إن أريد إلا ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أليم ويا قوم لا يجرمن إنكم شقاقيا أن يصيبكم مثل ما أصاد قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم جوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا َحم وَدُودقالَاوا يش ععبُ مَا نَسَْهُ كَكثيرًا مَّا تَقُولوا وَإِنَّ لََ لكَكينَ ضَعْفَ وَإِنَّ لََ لكَفينَ ضَعفَ وَلَ ل ي رَحب كَن وَمَا أن تعالينا بعزيز قال يا قوم ارهبني اعذ عليكم من الله واتقدوه ورائكم مني يا اننا نرد به بما تعملون محيق وَيَا قَوْمِ مَا لِيَ عَمَلُ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ آتِيهِ عَذَابِي يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ وَلَمَّا جَاءَ والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ضربوا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود وَلا قَدَ سغَامُ سَابِآاتِنا وَسُقَال مبينلَ العوْنَ وَمَلائهِ فَتَّمَع أََ في العون وَماَا أَنرُ فيِيعونَ بعش يَقَمُ قَومَهُ يَمَ القِيامَةِ فَأَوْ وبيس الورد المورود وأتبعوا فيها لي لعنة ويوم القيامة بيس الرفد المرسود ف لَكَ مِهَا قَائِمُ وَحَصد وَمَا وَنامُ وَلاكِ بَلَمُ أَن فُسَهُم اِن لَمَّا لَمَّا جَاءَ اَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَكذِيبٍ وَكَذَلِكَ أَخَذَ رَبُّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظالمة إن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 وما نوحره إلا لأجر معدون